واشهد ان حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وخطيئه من خلقه وحبيبه بلغ ر س ا د ا ت ربه ادى امانته نصح الامه كشف الغمه جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى ا د ا ه اليقين وتركنا على المحبه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا ذلك ولا يزيد عنها الا ضال اللهم ف د ز النبي عنا وعن والدينا وعن سلف الامه وخلفها خير ما ج ز ي ت به رسولا عن قومه ونبيا عن أ م ت ه و أ ح ي ن ا ما ا ح ي ل ن ا على سنته وتوفنا يوم تتوسلنا على ملته و ا و ر د ن ا شوبه ولا تفتنا بعده أ س ق ن ا من يديه الكريمتين ش ر ب ة ه ن ي ئ ة ن ر ي ئ ة ما ن ض ن ا بعدها أ ب د ا أ م ا ب ع ل ك ي م ه اصدق الحديث كتاب الله خ ي ر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح د ث ت ه ا وكل م ح د ث ة ت بدعه وكل بدعه ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر و أ ل ه ثم اما بعد ن ا ر ض ح ي ئ م ع ا ل م ح ط ا ل أ خ ي ر ه في حديثنا شهر الصدر ونشنو ل م ا تحدثنا في اللقائين السابقين في امس ا ل ح ا ج ة إ ل ى أ ن نتحلى بهذا الصبر ل أ ن ه بدون الصبر ش ع ل ا حيلك مرض ا س ك ر يا ض ع ف و ذ ب ح ة ي ا ت ب ه واكتئاب حدث نفسيا ا بدون هذا الصبر أ ن ت يعني لابد أ ن تبذل كل ما في وسعك لكي تتعلم كيف ت ص د ر لله سبحانه وتعالى اتكلمنا ح ي ا ة الصبر الشخصيات ا ل ص ا د ر ة في ا ل ق ر آ ن وتكلمنا عن مجالات الصبر في ا ل ق ر آ ن النهارده حنتكلم في لقاء أ خ ي ر في هذه ا ل م ح ط ة وفي ع ج ا ل ة عن م ن ز ل ة الصبر و ا ل ص ا د ر ي ن في القران آ ن حيث لما إ ن ربنا عز وجل بيقبل شيء بشيء طيب دائما ي دلاله على ان الذي ي ق ر ن شيء مهم بمعنى المفصل دائما لما تلاقي ربنا عز وجل يربط كل ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و ا ل ق ي م والمثل بالصبر في ا ل ق ر آ ن ده تتبع ايه مهم جدا على انك انت بالاذان ر ي ل ق ل ان و ج ع ل الصبر م ا و ا وكانوا ب د ان يقترن و ش ع به ه مقصود ج د ا انك انت في ل ع ل م لان ب د يختار بهذا لانه الصبر واليقين سلاحين مهمين جدا ً دلوقتي واحنا تكلمنا اولنا انك تتعرض دائما ً لفتن ة ش ه و ة وفتن ة ش ب ه ه ف ت ن ة ا ل ش ه و ة الا يعالجها هذا ا ل ص د ق و ف ت ن ة الشبهه الا يعالجها اليقين كن عندك يقين في الله لما ي ت ق ل ف عن اي شيء يسعجع يقينك في الله سبحانه وتعالى ولما ت ق ر أ اي هورنان سواء كان قومي او معرضه ممكن ل ل ح ظ ة يفسد ا ل ث ق ة في ا ل ل ه سبحانه وتعالى لما يشوف اللي بيحصل كل ش و ي ة على خ ر ي ط ة العالم وخصوصا في المناطق ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ن ك و ب ة و أ خ ص العراق وفلسطين وافغانستان لما يقرا ي د ه ساعات تلاقي واحد عايز يقول يعني ج و ه جوا كده احساس اين الله أحد له إن... شمعنا المسلمين. شمعنا المسلمين كده. فان لم يكن لديه ل سلاح اليقين ضد هذه الشبهات التي ت ص ا ر كل ش و ي ة على ان ا ل إ س ل ا م ليس دين الحق ولو كان دين الحق اذا نصره الله ولو كان دين الحق ما كانش ر ط ن ا سبحانه وتعالى جعل كلاب ا ل أ ر ض تنهش في لحوم المسلمين ن لكن ي أ ت ي اليقين عشان يقول للمسلم انت ماشي غلط, فصة كلها انت غلط. فلما فساط غلط انت ماشي غلط بيختلط اللي ب ي خ ل لانه عقلك يكفي وصح وكان ت ي انها في ع ق ب ة انتصاع ولذلك لابد ان احنا نكون فاهمين ك ل ي س جدا ان فلاح الصبر نجاهد فيه الشهوات وفلاح اليقين نجاهد فيه الشبهات والشكوك وفي على ل ا ح ي وكل ا ا ا ن ل و واحد ف ن ا هو شهوه حيوانيه وكل واحد ف ن ا هو شيطان يريد م ن ش ك ك ه في الله وفي نصر الله وفي قدره الله وفي دين الله سبحانه وتعالى وان وسلم المصلون ولكن وإيه الله كان لنا هذا المعلم قال بنا الشيطان يائس في في العرب ولكن في التحريش وإيه الشيطان فمشتاب انت أن نشلال ريه تذيرة عليه يعبده في في صلى شغل تعمل الصبر من خلال سلاح اليقين أ ن تقاوم الشكوك و أ ن تقاوم هذه الشهوات ف ا ل ايه القران كان يقصد انه دائما على مداره وهو يتحدث عن ا ل أ خ ل ا ق وعن المعاني العاليه أ دائما الصدر هذا المعاني إلا من خلال هذا الصدر إنما مرتبط من أنه بهذه لن تتحلل يقرن ربنا يستطيع أن وتعالى الشكر و خارج سير ا ل ق ر آ ن كل شيء ل ا خ ي ر ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صفار شكور ا ش ليه كل صفار معدل نفسه ا ن ا دائما ولكل صفار شكور لان هذا ا ل إ ي م ا ن الذي ندين به بالله سبحانه وتعالى إ ن ن ا ينقسم كما قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل نصفان نصف صبر ونصف شكر وانت ا ي م ا هتلاقي نفسك بتتحرك اما بين بلاء واما نعمه فانت محتاج عند البلاء ان تصبر ومحتاج عند النعمه ان تشكر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حبيث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وحرابت على طول المعجبه ان اصابته صبراء يشكر هذا المشترم أ والنبي ل مثيله يقول نعمة ح م د لله الذي ب ع م ت صلوات ح ا الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه و س ل م ه عليه أ ن ه لا يكون ذلك إ ل ا للمؤمن و شوية والنعمة يحودوه ن ينفضل عن الإيمان حتى هذا يخلوه اللي ثلاث الزلاء شارع قشي لما يبتلى ممكن يحرص ولما ربنا يديل ن ع م ة ممكن يتبكر بهذه ا ل ن ع م ة على خلق الله م ن اللي ب ي ح ك م و و م ن اللي ب ي ح ب ط م هذا ا ل إ ي م ا ن فهذه ع ل ا ق ة الصبر بالشكر و أ ي ض ا نرى يقرم ربنا تبارك وتعالى الصبر بالتوكل يقول لك والذين هاجروا ف ي الله من بعد ما ظلموا ل ن ب و ي أ ن ه م في الدنيا ح س ن ة و ا ل أ ج ر ا ل آ خ ر ه أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين ص د ر و ا وعلى ربهم يتوكلون أ و كما قال في وصفات المؤمنين نعم اجر العاملين الذين ص د ر و ا وعلى ربهم يتوكلون أ ي موقف أ خ ذ ح ي ا ة الدنيا أ ي موقف علشان تنجح فيه أ ن ت م مش تكحفين امر من ناحيتك انت وامر من كده لله سبحانه وتعالى الامر من ناحيتك انك انت تاخذ ب ا ل ا ف د ا ث بتبذل جهد بتحمل اثقال ب ت غ ل ل ا ل ص ع ا ب كل هذه الامور تحتاج الى صدق ومن ن ا ح ي ة تانيه ممكن تحصل مفاجئات لا تتوقع خلال الطريق بجحم ا ل م ق ل و ق ومذكرتك ب ج ع ل ك ممكن يحصل ح ا ج ة ث ا ن ي ة أ ك ب ر من قدرتك من تشاد ا ل ع ر ي ه ا حينئذ تحتاج إ ل ى التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز لا يذل من ي ر ت ف ع إ ل ي ه حكيم لا يضيع من وثق ب ت س ي م ه جل في علاه ف ا ن ك ذ ي المعنعين دول محتاج تلاقي في ان تقرا صبره التوكل على الله سبحانه وتعالى ليه عشان ل لما تيجي في م ر ح ل ة تسال حدا ترقه براسك مفيش بقى س و ل ه لنا صبرنا لا احسن بقى ص ن ا ع ة التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل ل ح ظ ة وتقول خلاص زي م ا يحصل في كثير من المعارك وزي ما حصل مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ و ا ب ا ل أ س ب ا ب ثم ماذا فاستوجبوا ان الكفار ي ب ي ر فمش موضوعنا لا ان ماذا طاقه لنا به يحسن فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى أو ل م اننا ر ى عز وجل يستعينوا خ ه الصبر بالصلاة يا ب الصدر و ا ل ص ل ا ة إ ن الله مع ا ل ص ا د ر ي ن شوف يا اخي القاضي كل بني آ د م بيقع من ا ل ص ل ا ة في العيد ا ل ص ا د ر ك ا ا ل ن س يقولك انحرفا ولازم نشرب صلى ا ص ب ح و ط ل ظ ف ر عشره اقوى مغرب و ي ش ا ح ه فين ولازم نصليكم ح ا ض ر على الصلاه انبارح واقول انبارح والنهارده هو فين ف أ ن ت محتاج لان في دور ا ل إ ر ا د ة ا ل ب ش ر ي ة في هذه الايه كذا وهو ا ل ص ا ر ده باراده بشريه ب ح د ه النبي قال ومن يتصدر يصدره الله يعني ان تكفيه المجهول ل ي تتحصل على هذا الصبر وتسال الله عز وجل ذلك ف ل ا ث ه م ا ثم في دور المعونه ا ل ا ل ه ي ة وهي الصلاه ولذلك عشان انت متعتمدش كل ح ا ج ة زي ما معتمد على الصبر لا لما تعتمد على صبرك تيجي ساعه الشكر تلاقي نفسك ولعب وتعتمد على ا ل ص ب ر مع شكر لما تعتمد على صبرك ممكن تلاقي نفسك في مرحلة كما قلنا تاتي اشياء اكبر من ف ا خ ك ومن صبرك فهنا عملت اللي ع ل ي نفسك وتلاقي نفسك هو ابكي د ة يقصدها ا ل ق ر آ ن ي ا ر ب المسلم عليها حينما يقول ربنا ايضا واصبر لحكم ربك ف إ ن ك باعيننا ام للنبي اصبر انت على أ ي ن واللي بيحصل كان شايفه وان الكلام ده بيحصل لجماعه الوشد بيحصل ي ج م ا ع ة يقعد يوصف بكلمه و ج و ل ه ا من اصراره تقرؤ بالصدق ومن اصابه ورعي ر ي ن ا سبحانه وتعالى تصرف ازاي و ش عايز يقولك ل م ع ن النهاردة ا ع ن د ه م مشكلة يقول لي اللي ظالمني مش هنزع قلت له هو ده ا ل ا ر ض هو ده ا ل ا ر ض لانه لازم ياخد كل نصيبه, بالدنيا فكل كل هو نصيبه في الدنيا فكل ما ازداد امه وطغيانه ازداد ن ص ي ب ركعتك الدنيا ش و ي ة ويفضل يتاخد لفوق لفوق لفوق عشان لما يقع يقع صح لذلك لما تظلم ت ب د أ تحط قدام عينك فلا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده واصبر لحكم ربك لحكم ربنا لازم تصبر عليه ف إ ن ك باعيننا ولكن ق ر ن الصبر ا ي ب ى ا ل ت س ج ي ع و ا ل ا س ت ف ا ر ب ا ل ت س ج ي ع هنا قال وسبح بحمد ربك حين تقوم وانت تصبر على ما يحدث لازم تستعين ب ت د ع ي م هذا الصبر ومن هنا ي أ ت ي ذكر الله سبحانه وتعالى بل دائما وابلا في كل م ح ل ا ل آ ن أ و ص ي نفسي و إ خ و ا ن ي أ ن ن ا بعيدون كل البعد عن ذكر الله <تصفيق> لا إله إلا الله الله العظيم أخفر الله لا ولا أقصد المطيئ ذكر ربنا بذكر الله الذكر أنت ولا بتقول أبدا تدخل أثنان الشامن أ و بتعاشر صوتك او تدخل ع ر ب ي ك ولا تنصير لا انا اقصد بشحن ذكر الله ا ل م ط ل ق ة ولذلك لما تعد تحط برنامج حياتك كل يوم هقول للناس الكلام ده لان أ ن ا يعني توصفني الحق ان أ ن ا ما فيش ل ف ي ل م دي ش و ف برنامج حياتك انت ب ت ع ط ف اذكر ربنا قد ايه اليوم وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكل نصلاع النادي يقول مرة نحن عن خير ن ا ف جيد ا ا ل مره عليه وسلم او واحد مثلا ناجي حدد ا ل ف ن و س كان وخذ لك امراه وخبته ولا ح د ث ت لك هو المصلى عن النبي وارجوه شراسه عايز يشتكي ان مصلى ا عن النبي هل ف في حد فينا المسجد ا ل آ ن إ ل ا من رحم الله يقعد يتوضا ويقعد فينا اربع عشر دقايق يقول اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد لانه مسحت لكده ل ا هتلاقي يقضون الأسخدوه نادر الكلام ده محرق كده فيقول ن ا و عليه ع م ا الثلاثين م ربنا ة تتجير الله العظيم ع ش كده كل, كل هذه يعني ي م ت ع ل ن اصغر اتدعى ل ع ش ان ما ترتكنش ع ل ى الله ر ا حق واستغفر ل و ق ن لذنبك الله وقف ع ا ل بحمد ربك بالعشي و ا ل ا ك ا ر ا ل م ه م لو انت شكر الصبر يقرا بالتسبيح يقرا ب ا ل ا س ت ف ا ر حينما يقرم ربنا ت ب ر ك فهذا الصبر بالجهاد اعظم الشيء في الاسلام العمل القران ده في الاسلام هو الجهاد ففي ا ل ش ع ي ر هو ان ز ر ه سنام الاسلام كما في حديث معاذ ن بن ا ل جبل فيقول ربنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم ا ل ص ا د ر ي ن لانك انت وانت بالجاهل ن ت م ه ل ش فلابد ان تتحلى بهذا الصبر لتثبت ولذلك ا ل ن ه ا ر د ة نفس ا ل م ق ا و م ة في العراق ح وفلسطين طويل طويل من الانتفاضه الفلسطينيه داخل ع م ل ي ا ل و ل الثالث سنه الفين ك ر م لا لا عم تلفين ي ع ا م خمس ا ن ت ف ا ض ة من س ن ة قاسيهما ومشاغلين على الوضع ده خمس سنين ص ق ر ي ن على هذا الجهاد لكبري لله سبحانه وتعالى وخلي ب ا ل ك ل اني ا ت أ ث ه هذا إ ل ا بالفرد ل أ ن في ناس ل ي اختها ا ل ب د ن ي ة في ا ل م ق ا و م ة ض ع ي ف ة فممكن يعملوا يقعوا زنبارزه كده ش و ي خلاص و ي س ت ف ي د ه ا يكونوا ضعيفين ن م ا تقول فعرفوا انهم هم الصحت فماشيين مكملين كذلك ي ع ن الذين يقومون ب أ ع م ا ل اقوم مشروعه في العراق أ ن ا ميشي اعرف اي حد ا ن ي أ ن ا بقول ج ي قوموا باعمال م ق ا و م ة مشروعه من خ ل ه م طويل من ساعه امريكا دخلت من التفكير مش ع ا ي ي ن يهنوها على د ع ا م فلن الصدر لغفور تستطيع ان تستمر في طريق الجهاد سواء جهاد النفس او جهاد العدو الا من خلال هذا الصبر ثم نرى ايضا ان يحرم ربنا الصبر بالعمل الصالح على اطلاق س ي ك و ن إ ل ا الذين صبروا كما في وعملوا ر ه و الصالحات أ و ل ئ ك لهم مغفره ة وأجرون كذلك ن واجر ل لأن إ ا احنا اتفاننا دي ها أي عمل قبله هذا لازم ل ل و ذ كبير الثلاث مراش الدول هم اللي ر و ا العبد ما بين العبد. يعني في قبل ما مع عبده عبد يعني عبده قبل يشتغل بين عمد في ص وهو بيشتغل عنده صبر وبعد ما خلص عنده صبر ليه عايز صبر قبل قلنا الصبر اللي هو قبل ل ل ن ا ا ص ر ا ل قبل ي هو العمل ده انك انت بتصلح نيتك وتخلص لله طيب الصبر على العمل اثنائه عشان تقدر تكمله للاخر طيب والصبر بعد العمل عشان تصبر على ا ل ن ت ي ج ة م ت س ت ع ج ب ش ا ل ن ت ي ج ة خ ل ص وعندك صبر م ن ص و ل ا ل ن ت ي ج ة وعندك ث ق ة ان مش ممكن عملك ا ل و ح ح د ر او حتى اذا ظهرت ا ل ن ت ي ج ة ن ت فيش تنسب الفضل لنفسك بلحظه كل شيء من خلال م ف ه و د ي وصبري و ك ت ا ح ي لا كلام دا جميل جدا بس يقول واحد علماني ما يقولش كلمة الحمد لله واحد بقول الحمد لله بالفضل أن, ان ان وفقني بسيجة مؤمن بالله ت ط ا يمسك الحب الله عز وجل فانت محتاج في عمل الصالحات الى الصبر على هذه المراحل ن اسمها دمعها و والوطن لواش والوطن هوش موجودة واللي هو ا الله الله عندنا ها؟ ما كان اللي خالصة ربنا عندنا الكلام、ده. فلعندنا ش لله كله لله ده مش عمل لله عز وجل ل م ن اقل عمل ل أ ع ل ى عمل انت بتعمله اصلا ت ب ت د ي به وجه الله مش عايز حاجه تانيه ثم قد ت ث ق ب خلال العمل كما قلنا ما عندكش فقر د واحد نشوفه كيف يتقرر عايز يحضر في حاجة دي يعرف اللغة ا ل ق ر آ ن لما يعلمنا كل أ س ب و ع نقرا أ في سورة ل ك ه في كل س و ر ة الكهف مش عشان نتواشى على راي الاخ خ ا ض ش عشان ل ا ل كده راي س و ر ة من ا ل ق ر آ ن كله حلو ان بقيه تحديد س و ر ة الكهف دي اللي نتحكم ي ف ي ه فتنه كلها فتنه في المال فتنه في السلطان فتنه في العزه كل ده موجود ف ي ه و ل ذ ل ك لما ربنا حكمنا بصفه سيدنا موسى عشان نرى ا ل أ د ب اشتغل ص ف ر ودينا هؤلاء ا ل خ ب ر وهو يوجه الكلام إ ل ى نبينا موسى الجبه يا خ و ك لهم دين الم أ ق و ل لك إ ن ك لن تستطيع ما هي صبره اول ما كلمه ه ل ا س ا ع و ك قال إ ن ك لن تستطيع ما هي صبره سانبئك بتاويل ما لم تقطع عليه صبره انك محتاج طول العمل تعيش ح ا ل ة من حالات الصف عشان تقدر توصل للنهايه ة و د اللي الدخوة اللي سابق ها ليه بليه بليه بيجرب الطريق اللي والوهجح العمل واضي الظلية حقالي واضي الظلية ايه لايخة ايه اهو ايش احفر الحال راجل ما سابق مايوط بيعملو ليه ودخل لك بيجرب بيجرب بقيت بيوقع يحرط خبيه يعني بتخيش يعد يلاقي تلكمية يعني مربوه مربوه رحمة رحمة نتكزنا بقات وقت نتك نص أ ن ت محتاج للصبر خلال هذا العمل ثم ننبه ايضا الى أ ن قرم الله عز وجل بالصبر بالتقوى الله عز وجل قلت يرينا احنا ا لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا أ ذ ن كثيره ما تسمعش تسمع و أ ذ ن كثير القران واضح الاذى كثير في فيك وفي قيلك وفي نبيك وفي ربك تسمع هذا الاذى س ب ح ا ن و إ ن ت ص د ر و ا و ت ت ك و ا ف إ ن ذلك من عزم الامور أ و كما قال و إ ن ت ص د ر و ا و ت ت ك و ا لا يضركم كيدهم شيئا على ل أ م ا ن اله يوسف إ ن ه من ي ت ك ي و ي ص د ر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ثم قام عالي ومحن ن قرين و ل يدل على قرين وعلى طول قرين يعني, يعني كل من ت ص ا ش ب اقول لك من انسى لما اكون تعرف انك قعوى لم تحب ا ل ر ق ط ا ت وعيش معهم شايف اقول لك من انسى فالصدور على اشكائها صعب ولذلك الشكر ا ل ق ر آ ن ي واضح على طول صب تفتيح صب ثقه صب شكر صب عمل الصالحات صب حق ودي مهمه جدا و إ ح ن ا قلنا الامام الشافعي رضي الله و عنه وارضاه هل المسلم راح لو انتزع من ا ل ق ر آ ن س و ر ة و ك ت ر ه ا مع ش د ة و ك ذ ك ر ه ا باي هي دي ا ل س و ر ة اللي تكفيري حياتك م ل كلها ي سورة خمسات قالت هي دي منهج حياه بس لو ت ك ل م ت ه ا صح واشتغلت عليها صح ايه صوريه صوره العصر والعصر ان الانسان ا ل ذ ي خسر من الله ويقول عموما في خسران خصر ثم ياتي الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الأركان هو احد ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ه لنجاح ا ل إ ن س ا ن هو الصبر ح د ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ه لنجاحك اي نجاحك يوم لقاء ل ل ه ي م ا ن مقرون بعمل صالح ثم أ ن تتواصى بالحق فلما تتواصى بالحق ا لا يحصل الحق طريق ه مكلف, الحق طريقه مكلف. اوعى ت ف ك ر انك انت هتتكلم في الحق وهتعيش ط ف ن زمانك لازم ح ت و ت ن ا من اي ج ه ة على طول الخط يرى العلمانيون ان ا ل م ن ت ق ب ة والمحجب ة والملتحي غاليهم على طول الخط مالوش ما منهم ايه والله انت مثلا سبب ت ر ت ا ه م زي الشكل وربع كويس لا ت ق و لهم كل م ح ا ب ه كل منتقده كل ملتحي كل ملتزم ارهابي من وجهه نظره وعمرنا مسموع انهم قالوا ف الرقص ة ده ي ا والرقصة والرقصة دول ايه ايه دي دي بيك دول الرسالة يحب يقول والنبي ربنا ص ه الله وغلق وما وستق غ لا ينفعش تت ض الله دول يا ارهابي بكل دول متفرق حتى ل ر ا ج ل ي ك م ب ج ي ا ل ن ا ر د ش ا ط ر و ه خمسين واحد في شريك عمليات اخلصوه ف ل ا س تجد من تحت العنوان كده سهل مش ا ر ف ايه سهل زي تنظيم القعده مش اي ح ا ج ة كلها قعده يعني ك في اي حاجه هتلاقي ت ن م ا ل ق محفوظه بطيخ مجموم اي حاجه هتلاقي تنظيم ل ق ه ليه داخل ب ا ل ط ف س الشان الله العظيم طريق الحق ثقيل م ك ل س يحفوط منك وإنه وإن الى ل كانت في لقمان واصدر الصفر له أكلم ل ا وأنا عن ا ل م واصدر ما أصدق فلا على فلا بد لمن جند نفسه للحق موصيا به وداعيا اليه أ ن ي ص د ر على ا ل ط ر ي ب ة ا ل ل ي ستدفع مقابل ثباته على الحق ولذلك كما يقول اهل العلم من المفسرين قال لك شوفوا ب القران ح ل ك ممكن ك شفتوا ي ل على خير وتوافوا بالحق والصبر ر ب أركان فقرة قال الله تدفين وجنة بالمرحمة سورة فلو اقتحم العقبه وما ادركنا العقبه شق رقبه او يطعم في يوم ذي مكربه يتيما ز ا مكربه او مسيما ز ا مكربه ثم كان من الذين آ م ن و ا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرحم حتلاقي شك سبحان الله حتى القران لما في مر كلمه الذين امنوا كان دائما الذين امنوا اليه و ع م ل ر ا الصالحات ثم كان ان الذين امنوا ت و ف وتوافوا ا بالخبر و بالمرحمه في يقرن ا ل ق ر آ ن وثم هنا يا جماعه مش, مش الترتيب والتراخي يعني مش حرب الورثه عليهم سنه محمد لا ثم هنا للترقي ا بعد ما عملت شحم العقبه يعني دي ل ان بعيد كل البعد الشرش والبخل عن ثم كان من الذين آ م ن و ا وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه ن ي حياته ك ا د ا مجزدين يقولك إن ربين إدالنا وفي د و ع ض النادي م ا ل ل ه م اني أ س ا ل ك حبك وحب من أ ح ب ك وحب كل عمل يقربني إ ل ى حبك الملك والحين كله عزك تشبيني وتخلي اللي بيحبك ي ح ي ن ي وتدليني على كل عمل أ ن ت بتحبه ويقربني منك ويخليك تحزيني عشان الناس متشكله ان الاسلام ده مجرد من ا ل ع ر ا ض لا يوجد مشاعر ولا ي خ ع ه قلب ولا اذكره طيبه رقيقه ل ا لن ب ا ي ه ا ن ه ولذلك انظر ان تحريفها على حبها ادخل في هذا المجال الله عز وجل لما اتكلم ع جماع اليهود اللي ممكن مع ا ل ي ن ا ل ح ق ي ق ة يعني ا خ ذ و كده كل كلامهم له ايه الابنه شمال الابنه يمين الابنه ورا الابنه والسلام و ل ق س ن ا الآية صيبة وانما الايه و و تحدثت عن بر العمل من ايتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم تكلمت عن ذر بر الاخلاق راح والموفون لعهدهم اذا عاهدوا و ا ل ص ا د ر ي ن في الباساء والضراء وحين ت ر ش و ف لما نتكلم ا ل ق ر آ ن عن بر ا ل أ خ ل ا ق مش ممكن ل أ ه ل ك ان ا ل ص ا د ر ب ي د عن القسم كل مكان خطير له ثواب عظيم تجد, تجد الصبر موجود فيه تجد موجود الصبر فردنا ألا والصادرين في البأسار فيه فيه نعم البأسات الفقر هي والمصائب ح ا ا ج ة و ل و ل والموافقه ل ل القتال في سبيل الله أولئك الذين أولئك و وأولئك والموافقه ربنا عز وجل قال ل ا المسلم و ا ل م ش ت ك ي ن في ا ل ق ر آ ن يولد ا ل ق ر آ ن في حدث ا ل ع ر ب غلط ها لذلك قد لك إ ا ربنا بدانك ناس دي ا ي ه مؤسس المسلم مش يتعرضوا ربنا قلنا و ا ل م لقيمه لك الناس ب ع هذا ندخل إيه الصبر ان ل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة حدث مع تفصيل فكان الله يقول و أ ق ص ا ل ص ا د ر ي ن في الباساء و ا ل ض ر ا ر وحين الباس بالذكر أ ق ص ه م ولذلك ب ش ر ه عظيما لكنك تلائم هذا ا ل و ص ف المتميز ل ل ص ا د ر ي ن اولئك الذين صدقوا و ا و ل ي ك هم المتقون لما جاء ربنا اتكلم عن صفات المتقين الذين ع ق لهم جناته في س و ر ة آ ل عمران للذين اتقوا عند ربهم جنات تتر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر الى اخر الايات ها؟ وكم من ظنها قبل ما نوصل لنا اننا قلنا اننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اول صفه الصادقين ر ي ن و ا ا ل ص د والمنفقين ص ا ا ن ي و ل والمستغفرين بالاصحاب ع ي الوقت مش ه ن مجاملة لا ل ن إ ذ ا كنت صادق أ و قانق أ و م م ط ق أ و مستغفر مش حتقدر تقوم ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة و ن ص ف ر شيء قبل السبب في وقت السحر إ ل ا إ ذ ا صبرت على هذا مش حتقدر فلازم الحصره ح ن و ا ن ا ب و الملايين بتنفق وثالث انت صادق بتقوم ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة و ن ص ف ر صلي بالسحر انت صادق وهكذا على طول الخط لما تكلم ربنا تبارك ت ع ا ل ى عن وصف المخلقين في ص و ر ة الحج قال و ا ب س ر المخلقين الذين إ ذ ا ذكر الله وفدت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم و ا ل م ق ي ا ل ص ل ا ه ومما ر ف ق ه م من ك ف و ن إ ذ ا المخلصون لهم وصفان نفسيان ووصفان عمليان الوصف النفسي ل أ ن يذكر الله القلب يحصل ورجل والشيء ه ذ ي انا جربته مع الناس اللي هما هم لازينه لهم س أ ل ي هما لازينيين هما هم العلمانيين ن هوليس اول يا رجل ما ك و ن م ر ة اخ خ ط ا ض ل كده منتشر حضر محاضره على ق ن ا ة النيل ل ل ث ق ا ف ة بيتكلموا عن واحد اقسم لكم بالله شاذ جنسيا ومسافش كتب خ م ر م ي ن ه ومات منتحر و ج ئ ي ه ز ل ا ث ة من د و ل ان كان أ د ب ه رفيع المستوى وارتقى واحد بقى بيتنقبوا هم بالله فلاهو ا ل أ خ المتحده يعني ما متبعت ايه ا ل عراض ايه انا تعمل ايه ف ا ل ر ج ل اليهم مين هو ده اللي عرفت الشاذ وراجل ص و م ا ل م ر ا ه وده جشره خ م ر ة وراجل ما ا ن ك ح ر و ا ل أ د ب اللي عمله م ر ت ق ا ش ب ا ل إ ن س ا ن ربع س ا ع ة فالكلمه رجعت على واحد كده راح ب د يسمع وهو يعطيك خير الزاد دائما واذا ذكر الله وحده مازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره يعني لما تقولوا قال رسول الله يا ترى ما تدخلنا بالدين ما نتحدثنا لما نقول ر حزنه خ و إذا مما ت ق له قال شرقر مركر وفرقر انكر يا سلام إيه قاعد رجع ضهر كده عظيم. يذكر في ه قاعد يرجع ظهر الواحد كده رجل المخطف يقولك م في ن ا ل ن س ي ة و ج ا ل ق ل و ب مثقف ان م ق ي م ا ل ص ل ا ة ومما رزقناه م ن ف ق و ن حتى في سوره ا ل أ ح ز ا ب و ذ ت ان السور اللي ا ل آ ي ة فيها ق و ي ة أ و ي ان يبدا ربنا عز وجل في وصف كده لجمله ناس من أ م ه محمد صلى الله عليه وسلم ب د ا ه اولا بايد ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ا س ر مقهور يعني يعني مع ان ي المؤمن مع امه اعلى من المسلم إ ن م ا ق اتقوا يا ربنا ف ر الله َ ربكم في صوره اله وعمر امي قال ا لا تموتن ق ر َََ الا َّ و َ أ َ ن ْ ت م ْ يا رب مؤمنين قال و َ لا َ تموتن الا َّ و َ أ َ ن ْ ت م ْ مسلمون يعني أنا أنا مولاك لو ومطلوب أقول إن له لو انت مش ملتزم اوي متموتش على الاسلام لو انت ع ا ط ي متموتش على الاسلام ربي يقولك يعني ايه واحد احد اخذنا ايه واعطيه الاسلام ايوا ا ع ي ن ع ا ش ه وسنه الخلق احسن بابدا ايه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و ا ل ق ا ن ف ي ن و ا ل ق ا ن ف ا ت والصادقين والصادقات و ا ل ص ا د ر ي ن والصادرات إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت عد الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما فالمعيه ل ي س ب ح ن ا ل ل ه ا ع ظ ي تنويها ن المكان هذه قلت لكم ثم ح ن عن الحفر حين عن تبحث تبحث بور الحفر المعية على خاصه ل ا ليس ن ا معيه معية احاطه وعلم ا ل مع كل عقل في الدنيا معه معيه إ ح ا ط ه وعلم من الله سبحانه و ت ع ا ل ى ع ر في جنيه مسلم كافر هندوسي أ ي حاجه بقى الوف دين انما مع ا ل ص ا د ر ي ن في معيه ش ك ر و ر ع ا ي ة و ت أ ي ي د و ع ن ا ي ة من الله سبحانه و ت ع ا ل ى في قوله جل وعلا والله مع ا ل ص ا د ر ي ن أو أحي كفاية إنك بشكهم تخش الغمر الارضين دايما انتلاقي ل ولو ا كانت ح د يوخ و ق له د ر كمسلم انك ح د ة بيشبهها ب ر ا عالفة انت ع وجل ولون د ممكن تكون صفات بس انت فين الصفه ة والتفكير ا فينا خليك ل بتفاح ل ن كل و ا عليها ن ل ل ك تعلم عود نفسك ي ف تقبل لله سبحانه وتعالى والله المحب ص ا د ر ي ن لم تطلق البشرى في ا ل ق ر آ ن إ ل ا لمن يتمتعون بهذا البشر و ت ش ر ا ل ص ا د ر ي ن صدق على الاطلاق صنع لهم ما لم يسمع لديهم نسال الله عز وجل ان نكون منهم ثم نرى إ ي ج ا د الجزاء من الله باحسن العمل ل ه باق ولنجدين َََََّ الذين ََِّ صبروا ََُ أ َ ج ر ه ُ م ْ بِأَحْسَنِ أحسن مثلاً في احسن ما كانوا يعملون ي الثاني يتركنا بني ن أبو أعلى وتتخذ درجات على واحسن استجابه لادمها عشان تلاقي نفسك مقامك بالتفسير عالي ولله المثل الاعلى احسن ما ت ق ط م ه لله من العمل ياخذه منك و ي ت ق ت ر ه ويضاعف له سبحانه وتعالى جعل لكل شيء ومن يتقي الله يجعل له م خ ر ج ومن يتاخر على الله فهو إ ن م ا فيها الصابرين إ ن م ا ي و ص ى الصابرون أ ج ر ه م بكل شيء اخر شيء مفتوح كده ودي اعظم صاح على فكره يعني اقعد بص كده لو انك تقف وتمحدي الدنيا بيمجد عملك ش ب أ ل ف زي ل والله خير ش ب أ ل ف ي ن د حلو أ و ي ش ب ثلاثين الف زي ما نفسك ممكن ت ك ي ر تلفق ق ل ب ي عملك ش ب مليون لا تخيل ده لما تيجي ل ز ا ي بعض الناس وليش عدمها مع الرقصين تلعب اول واحد غ ي ق ولك ل ح ظ ص ح ت ى م ل لها صاحب القناه ا ل و ر ي ه شف على غيره ايه اشرف بعقلك انا والله العظيم كنت ماشي مع اخر من ثاني يوم بقول ي و كيف يستعد هؤلاء للقاء الله لما شاف واحد فتح قناه وشايف يعلم ان كل ثلاث ثواني ف افريقيا بيمطف احيانا بيكون من المسلمين ان نيجيريا المسلمه دي جابوا العيال على ا ل ق ن ا ة الكبيره م ن مبين الواجب واحد و ل ا ق ذ ا كل س ن ة الباشا يعمل ح ف ل ة ف اخر ا ل س ن ة ي والساكيطين ي د ي كل واحده ع ر ي ة ك ا ن و بيخطبهم من السوق عشان يحرصوا القناه خ ي ل ه ف ي ا ل ا س ل ه ج م ي ل ة وميخلوش ضراغب و م ي ع م ل فيديو جديد صبار تخيلوا هذا ا ل ج ن س ا ن هنقعد اقول يا وقتي يعني هيقصد ا م ا ف ي ه د ل ك ف ي ه ي ق و ل ه و ق ربنا ايه ده اتكلم الرقاص قبل ا تتحرك الزنادقشر تشيل على الرعب عشان تبقي تشيل ا ل ر ع معايا في القناه عندي نيس يا اخي ن س أ ل الله السلامه ف ش و ف ك ب ح ا م الله العظيم لو شد ا ل ك شيخ على بياض انت ع ل ر ف شيء فربنا عز وجل كده يقول لك إ ن م ا يوفق ص الصابرون اجرهم يغير حساب مفتوح بلا حدود لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى علشان كده لو تاخذ بالك العباده الوحيده اللي ربنا عز وجل قل ا البشر نحن في ا ل ش ع ر في خيم سوده غيري هي سيذهب لك صلاه الجماعه في خير من ص ل ا ة ا ل ف ر بسبع وعشرين طوله نسل للذين ينطقون اموالهم في سبيل الله كمثال حتى أ ن ب ذ ت جرعه نابلس في كل سنوات ل ا ما ج ن ع ن الصوم هذا خ ي ء إ ل ا الصوم فانه لي ورعايه جديده حتى ق ا ل و ا د ع و ة يبقى لما الرسوم صح و م س ي ا م وراق يوم الله يقول الله اكبر ا ل خ ي نص ش ا ل ش ص ر الواحد ا ت يدخن ي ع ب ا ر عن ي ت ب الله هو اكبر ا ل ل هم يخصون تالق ا ل ص ب ر وما تلاحظون اربع كتابه لما هو الضغط ب ض ح ا و ي ض ر ط فسبحان الله إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج د ي ه ل أ ن الصوم يحتاج إ ل ى فممكن ت ر ا ي ن ه انت بتصلي و ت ر ا ي ن ه انت بتنشط انما ع ن د ا ل صوم انت بقول ب ي ت ل اضرب لك و ا ح د ة الاتساعه ع خ ا ك شجره ومساعد فلما ا ه ما عدش شايفك واخرج حتى في الناس ا انت ي ع ن ي متمرق ونصيان عشان كده سنته اعلى لانه في معاني اعلى فربنا بيحفزك على هذا عشان عارف ان العبد دايما بيبحث عن التراب الكبير او دايما عايز يطمنك الله الا القوم فانه لي وانا ا س ذ ي به فاضاف القوم الى نفسه دون س ا د ع العبادات ثم نرى ضمان النصر والمدد مش المدد يا مش المدد مدد يا رسول الله المدد الالهي اللي هو ع م ل ا ل ص ح ا ب ة ا ل غ ز ل الزجر كده استغيثون راسكم واستجاب لكم اني ا ممدكم أ ج ا ز ه بعض الفقهاء ا ل أ ر ب ع ة ه دون محمد بن محمد الشافعي اجازه توسل ان انا مش داخل في الحريه ة بالشكل بيعمل المتاجين إن دي إ ن تصبروا وتسرقوا و ي أ ت و ك م من ق و ي ن هذا يمجدكم ربكم ب خ م س ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مسومين فالمدد والنصر من الله مع هذا الصح ر بالآخر أرضى ولكن وصلهن وبنسمعه وصلت النبي المعنى العزي لبينا الله وجل لما النبي صلى بسكنا عندينا هنخدم حديثنا هذا ما آفات بها آفات الله لما فيه زي عليه وسلم عز قطع وخفاه العباد كان من ضمن روايات الحديث قال نهو له ي قال له ي ايه احتفظ الله المجاهد واعلم ايه ان النصر مع الصافر فمش حتنتصر إ ل ا اذا خ ب ر ت طيب احنا ي عشان مابنتصرش على ايه نحن صغير لا مابنتصرش على منهج الله مش على ه و نفسنا و ع ل ى المصايب معنديناش صبر على تكاليف ربنا ليه احنا دايما بره ب ي ن ا التكاليف يا جماعه معظمنا المعظم بره ب ق ي ن ي التكاليف يعني التكاليف ب ن ز ا ل ه لما يكون ضد دماغه ن ت دينك هتنصر لن تنصر بقى سن ستة, سن سارعة, سن عشرة. مش التكاليف مش بيخرج ل بره لي انت عايزه ازاي ل ليه ن تنصر لان المصر ب إلا من عند الله مش ولذلك الله عز وجل نصر بني اسرائيل وراح نجي عنوانهم واكثر ناس في القران مسؤولين مش عشان الصواب عليهم لانهم فعلا بيستقروا من خلال تجربتهم الطويله مع الانبياء لانه اكثر ناس قلتل اليهم انبياء القران تقريبا يمكن تلته الا قليلا بني اسرائيل وكل م ر ة ا ل ق ر آ ن ي ت ط ر ف الا بني إ س ر ا ئ ي ل ي ت ه ز ي و ا هنا عشان عملوا كذا يوم محمد لا كذا يعملوش بنو اسرائيل ا ن ت ص ل و ا هنا عشان عملوا كذا يوم محمد م ن و كذا ف ي ق ا القران ف ي قانون جميل قوي كما في صوره الاعراف وتمنت كلمه ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا بما صبروا ش و ر ا كلام قوي في حد أعقى لماذا انهم في بماذا لحظه استجابوا لنبي الله موسى لما قال ا س ت ع ي م و ا بالله واصبروا اصبروا شويه موضوع ا ل ت ف ر خطر ان النهارده الاسلام ا ن ت ق ر في ثلاث وعشرين س ن ة ا ن ي ث ا ل ق ا ئ م ة رسول الله يا ربكم م ف ه م ي ن عايز و ل ي ن يعني على س ل ا ل قدر النبي ث ل ا ث وعشرين س ن ة ل ح س م ارسل أ قائد ا ل إ س ل ا م وحنا يعني قلوبنا فيها مرض عبادتنا ربع ت ر ه ي ب ن ك و ل ن ا ث ل ا ترزحه مش محببات عيالنا ل ا ترزحه و حقي مش تتكلم عشان نتويل الدنيا على الناس. اللي ما عايز هو نتطرش فإنسانين ا ل ن على م ح م ل ا ت المجتمع ة عشان انفتر كان م ف ب و ط و ك ل القائد ا ش ر ق خلق الله وعن رغم من ذلك ربنا قال لنا في ثلاثه وعشرين س ن ة على ان ا ل إ س ل ا م وقف على يده ل و ا ر ت ك ع ت د ي ر ت ه وربنا أ ن ز ل اياته ف الاسر اتممت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و ر ب ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ا ل ق ي ن ك د ا كان بؤره بن عبد الثالثه رضي الله عنهما ورحمهما فقال له بالصبر واليقين تنال الامام في كين الدين ثم قال قول الله سبحانه وتعالى عن م ن ي اسرائيل ف ج ع ل ن ا منهم ا ئ م ن يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا باياتنا ي ق ن و ن والامام سفيان بن عيينه كان يقول أ خ ذ و ا ب ر أ س ا ل أ م ر فجعلهم رؤساء ثم ننظر ايضا إ ل ى كما قلت لكم في باب أ و ل درس قلنا من عالم ا ه الجنه ا ن ن ا ل م ل ا ي ك ة أ ب ح ي ي بهذا لن تقل لك كلام ع ل ي س ايها العابد أ ي ه ا المتقي أ ي ه ا المخلص سلام عليكم أول في الملائكة والملائكة يا منهم. ادخل الملائكة او الملائكة نرحيك بما الملائكة صغرتم ن سمعنا عقب التار حتى اذا بما ايه بما ص غ ر ك م يعني مش حيوصل في ج ن ة الله الا هذا اي ش ي ء في الدنيا مش حيوصل في الا هذا ولن ينتفع بعظات التاريخ الا ا ل ص ا د ر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 ما بين الرئيس والمرؤوس ما بين قيام د و ل ة وسقوط د و ل ة ت التاريخ ر ي خ عمين ا ن عم اللي ا نظر يتكرر بقول لك من ما هنا اي دي ديش ح ر ه إلا وليها زمان ت يا حدا ت يا جماعه ن لان ن الحبات ت دي فلن ينتفع ا أسلام على الريض وفيه ن كانوا ر نفسه بعظات التاريخ و آ ي ا ت الله في الكون و ا ل أ س ا ق إ ل ا الصادر على هذا ولذلك ربنا لما دمر ملكه وقال فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ايات مخيفه لانهم ناس اختاروا ربنا ي ج ت ي ه م نعم ربنا ذاع بين اكثرنا ليس هدف خيال فلما لم يحترموا نعمه واحده الشكر فجعلهم ن ا احاديث ومزقناهم كل ممزق ربنا يقول فيه لينتفع ب ا ل ق ص ة لي ان في ذلك لايات لكل كفار شكور فدائما وابدا ي الخير نرى هذا كله ثم ناتي إ ل ى ختام كلامنا على ما يعين على الصبر في القران ج ل اللي على كيبوردت أقعد كوميوتر الواحد يبقى قاعد ا يبقى يبص على الالف ويشرب ن الزينه ه ي ن تلاقي الوقت ن ز ل اتكلمك قبل ما انطلقت فين وعمال يكتب وعرف منين الكلام ده اتعود عرف ط ض ي ع ه الحاله اطرز دماغه زرخات م ن الالف هنا والبيت هنا مش فين الالف الشمال والشتي يعني ا مش فينا اقارب كمان انه لايدك غايه بصراحه يا عم امين انت بتخليني انا نفسك عز فمعرفه ط ب ي ع ة ا ل ح ي ا ة الدنيا انها ابتلاء وتفهيم وانك ن خ ل و ق فيها عشان كره ا د قال لي خليك تبقى ش و ي ة ل بتعرف تكتسب وترتدي في دائره ة الصم ان دينا الضوء يمسذكم المثلين في تقالي ك قرش حتى غضو القرش يمسذكم م مسى القومة ومسل سوعناس باسته من يجب وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس فعشان ت ق خ ر لازم ت ت ع ا د ك ت عارف انك مش ممكن ه ت ض ح ك على طول الخط ومش ممكن حتبقى صحيح على طول الخط ومش ممكن حتبقى تاني على طول الخط ومش ممكن حتكون ا س ت ع ا د ة بالخط من قلبك على طول الخط ولذلك الامام ب ن الخيم يقولك ايه يقول لك عمله ج م ي ل ة جدا من اراد ان ي ت أ ت ى بالنصيبه ويتسلى فلينظر عن يمينه هل يرى الا نسنه ولينظر عن يساره هل يرى الا حفره يعني انت حفره عندك مشكله ها روحت و ح على الان حتلاقي عندي واحد مشاكل مرضه فيه وحدك تشتكيلي عندي ف الفيليكون ارضه, في وحدة لم أرضه في من الشكوى لما ا س م ع ا ل ش ق و ة ا ل ث ا ن ي ة قالت الحمد لله لما ر و ح ابو زنك سبعا وقريب ما هم ي س ب ح ا ن الله العظيم لما تبص ع ل يمينك ترى المحنه وتبص على شمالك ترى الحفره ا وان ترى إن إن إن إن انك انت لو فتشتك العالم لن ترى الا م خ ت ل ة لازم ح ك ا ء مختلف من قولي ابو زنك اذا انا بخواطر حبوب و ا ح د زخته حريقته الحفاظه لاي حد من حرفه وواحد ح ض ل ه م ك ر و ب ويقول لك ان سرور الدنيا كحلم نوم و ا ح د تسال ان الله سرورك على كل حلم مش هيخسر من الحقك وان إن الدنيا ان اضحكت قليلا أ ر ك ب كثيرا وما م ل أ ت دارا ح ق ر ة الا م ل أ ت ه ا ع ف ر ح ق ر ة يعني ما تملاش بيت فرح الا بنجي بيحوس مش ممكن بيت قاعد طول النهار والليل اصحابه و ط ب ا ح بقصصير ونادل متاخرين ف ي ت ك يعني و ل اشتاج معين ذ ل و قال ت في ابن مسعود لكل ف ر ح ة ف ر ح ة كل فرحة وما ملا ب ي م فرحا الا م ل أ ف ر ح ة وكانت هندلن بن ع م ا ن اخي اقول هذه الجمله ا ل ط ي ب ق لقد ت ل ر أ ي ت ن ا ونحن من أ ع ز الناس و أ ش ك ه م ملكا ثم ل م ت غ ل الشمس حتى رايتنا ونحن اقل الناس وده حصل النهارده لما كنت اسمع كلام زمان عن انجلترا ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة التي تجيب عنها الشمس اصبحت سابع ج ل ي ل للولايات ا ل م ت ح د ة ا ل ا م ر ي ك ي ة مش زوارع الدنيا صح صح صح ع الدنيا مصر دي اللي كانت م د ي ن ا بريطانيا مش عارف بقيت ايه وكان ب ي ق و ل ن ا الواحد يقعد ج ي ض ر ب ي د على ايه يعني الواحد بيتمنى انه ق ع د يستماني ا ن ا كنا ملايين الناس ا ل ن ه ا ر د ة من جديد ن ص و ب ا ل أ ر ض ا لا و ق ع ا ل د ن ي ا ا ل ز م يحفظ فيه فشي هذا الدول ن ك ل م ان بيحتلط بلما بيحتلط مشكلة يطرح تشعر د ا ئ م ا أ ن هذه هي ط ب ي ع ة الايام لا ي تشعر بان ل م هذه هي ط ك ي ع ن ا ه ا ل ز ا ي ا أخي لبعض العز ذات قالت قالوا لعل ه ا ل احدا آزاتي دينك ف ب ع و اجاتي لي دول أول أ تنفي ا ل قالت إيه ب ق أشخاص ا ح لا حالك أشخاص ولكني ل أحداً رايت غضاره في اجلي أنا ونعيم شايت فمصاع لما ام ببكده كله وقل عز وبنأمر عشان كده لما ت ا ي نفسك اندهشت في انبساط او تلاقيها بالحقوق بتنساع مع رسومك تفتح وهو ولما تخلى طبيعه المصريين قبل ما يدخل شو عملوا خساره ياخد اللهم قالوا خير عارف انه يعني ا ن ه ح ن ى اكيد شويه يمكن تفتح ح ا ث ه امي تريد ان يتمنى من الله الخير سبحانه وتعالى ثم م ع ر ف ة الانسان بنفسه وده اللي كان بيقول ب ر ض و ابن القيم كان مش حد جميل اي في قول الله انك اعظم تلوى لمسلم في هذه الحياه إنا و انا لله وانا يقول اليه ا ل الناس راجعون اللي يعني يقول فالقصين يقول ك إ ن العبد وماله و أ ه ل ه وملكه لابد أ ن يعترف أ ن ه ا لله لله هو عايش في عدم ل أ ن ا أ و ج د ت نفسي ولا أ و ج د ت نبوه امي ولا أ و ج د ت شقتي ولا أ و ج د ت وفقتي إ ن م ا الذي أ و ج د ذلك كله لي هو الله ثلاثي ع ل ا م ف أ ن ا عارف إ ن ل ي ع ا ر ي ة يعني ممكن ت ف ت ر ك ي فدايما يكون و ف ا لنفسي لو فقدت زوجها ة دي دي ت زوجة عاريه لو فقدت اب دي عاريه لو عربيتي ا ت ح و ظ ت ولا سائق دي عاريه خلاص فلما اشعر ان هذه كلها عاريه م ل ك لله وحده والصمن والفريق عشان كده النبي ل م ن فيه عد بنت بنته زينب في بنت في يعني ا ل ل ي ن ق ا كنا حلوه باقي الحياه نص ا ل ش ع م ا ح ض ر ي ه ا نفسها تحس بيه من نفسها خ ل ا م انا ل اللي اللي مش ا اخذ فاهمه ايه ل ده اخضر ساعه هو ل اللي ح ا ي ع ك ده جهاز سليم خ ط م ي ولا دوري ولا تنفسي وهو اللي موضع فيه ا د ث حمد ع ل ى او صار فيه شيء اه ب ت ا ع و الشيء الثاني ح ق ي ق ة انك انت بتؤكد على هذا المعنى اي هو ه هذا المعنى كلما كانت عين العبد على ا ل ا خ ر ة هانت عليه الدنيا ف ح ي ه يا س ي ا ي وانا لله رجعوا ا بغصب عنك ولقد ج د ت م و ن ا ترادا مصنع ا ل عربي ولكن ل ي جيبها اصبحت ي اللي الف والشقة هناك و امر ل و اخرى ل ع ا ولكن والحياة اصبحت و ا هناك و امر شاكوا شاكوا اخرى ا كما ل م خرق تخلى والساردة قديني تمعوه ع انت في الدنيا. مش ولا بره. بقى ف في ا ل د ن ي ا مش م ع كنت م ا ه تتكلم و عن م ل ي المسلمين ا و ع ع س باته ش نعمة فانتكلم عن ي ولذلك يا إخوة وإخوة لازم نشد م ع ن ا قول الله ان ا لله وانا اليه راجعون اليقين بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى لازم تعرف ا ن في ع و ّ ق ولذلك فانا قلت و إ ن ا اليه راجعون نظرت إ ل ى العوض و ا ل م ع و د سبحانه وتعالى إ ن لله و إ ن ا اليه راجعون في سيدنا عمر أول ما مصيبة يوم لأ قواعد. انها سيدنا لم وجهنا تكن أربع ا لم في ديني لان اي م ص ي ب ة في الدنيا س ه ل ة تتعوض إ ن م ا في الدين ك ر إ ن ه لم تكن ه اكبر لم ت وضروره انها إ ن ي لم ا ش ر بالرضا فلما تركت ش ي نفسك ا ا ن بنعمه من نعمها و إ ن ي أ ر ج و ثواب الله عليك اربعة ح ولذلك ة مصيبة تحصوهم غضيان ب ر مجدش امراه ب من الصالحات عيه ا التي لا تجي راح كفرها مكسور طبعا الطوفر دائما ي ه كده بفعلها وفيت ق ا ل الجد ح ان لذتك ولذي ازالت عن قلبي مراره وجعي لما اترجعت كدا في الشقه و ا ف ت ك ا ت باب الصبر قلت الحمد لله بورعه آه. آه. بس قلت و انها ناخذ اخره بورعه تعال اه الحمد لله بورعه اول ك ل م ا ج ي ه على ب ا ل ح م د لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وكنت ع ن د ف ثقه في جزاء الله الله عز وجل إن النبي دينا ل ومن ق س ل ا من من خشياتك ل و به بيننا ضمن لنا عصيرك ا ت ك ما تهون علينا به مصائب ر ي ل الدنيا ل للأحيان فيه عرضنا ع وإحصال مصيرة ك ي ي ق ا ل ق ي ن اعظم عباده هي انتظار الفرج عشان كده لما تشتغل م ح ي د ة لازم تبقى عارف ان جاي ل ع د ه ا ده وده بعد ربنا يا جماعه ع ب ر ه ما يتحلش ابدا الله عز وجل يقولك ايه فصبر حرص وعشان يضمنك ه ا ان في فيه فرص في غير لما ت خ ب ر ان شاء الله ح ت ف ر ك لازم ح ت ف ر ك ولذلك يقول ا ل ق ر آ ن في موقفين جمال موقف يقولك س ي ج ع ل الله بعد عسر يسرق دا ي ت ق ل العسل اللي ساعات يشد ان حصلت م ش ك ل ة وطالب شويه فربنا ي ط م ن ن امتي انت ط ب ع ت ك ايمانك على ادك و ص و ر ك على ادك بس تطمن بعد اللي انت فيها يجي نيوتك إ ن م ا في ناس ث ا ن ي ة و ف ي ن ا لهم ايه فان مع العسر يسرا ده مش بعدو حتى يجي فين اليسر ده في حاجه اسمها اللطف ويمكن درجه ادعي عيارتها يعني بعض اخواننا الصوفيين شويه درجه اللطف انك تجيلك المشكله ومعها اللطف زي ما شاء الله كده جميل الله بره لما قال وكم لله من لطف خفي يدق خ س ا ه عن س ه م ا ل ز ك ي وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسره بالعلي وكم يسر أ ت ى من بعد عسر ت س ر ج لوعه ا ل ق ل ب الشكي إ ذ ا ضاقت بكم اسباب يوم ت س ف الواحد ا ل أ ح د العليم الكثير مشكلة مع النفس لذلك ا ل إ ي م ا ن ابن عباس كان يقول ليه يوجد ق من غ ن انفكاك الوصف عن القدر فهو ق ص ر النظر ل أ ن زي ما قلت لك ان ربي لطيف لما يشاء نصيبة اثلاك قدك في ا ل م ح ك م ة وفي ا ل م ح ي ط ة ل م ع ا د هو ده ي س ر ل ن ا ع ه العسر وكما قالوا لو دخل العسر جحرا يدلع ابو ل ي س ر معاهم شايفين العسر ده لو دخل جحر فيها ي س ر و ر ا ء ه ق و ل ب أ م ر الله ت ر ا في عسر عرى في اليسر ولذلك ي ق و ل ضاقه فلما ا س ت ح س م ت حلقاتها ق ر ي د ب ف ض ي ص ا ربنا سبحانه وتعالى و ع ن د م يحط العبد في مقام ينظر الله الى العبد كيف ل سيفعل م عبد ايه شويه إن عبد فالصابر هذا حد و اذن في وعند الله لازم تلاقي عن ا ا ل ع ش ئ ة لما نجد ان موسى قال استعينه الشيخ يصيره ان الارض لله يرثها من, من يشاء من عباده يرثها من يشاء من عباده احنا شوفنا خونه افغانستان ش و ي صبر نقلها الله نقله خطيره لكن تركوا هذا الصبر و ا س ت ع ت ل و ا على لعاهه الدنيا توقعوا واحد امريكا دخل اثنين لانهم سياءه صغيروا من اكبر امبراطورات ا ل م و ج و د ة كانت ت خ ت ه ا وهي الاتحاد السعيدتي الحمد لله على زواله ونسال الله ان يزيل هذا الكيان الاخر فسبحان الله العظيم بايد بالصبر لله ي وحسن العاقبه على ل ي م لما الله سبحانه تعالى تحكي كان في صور أنت و ل ا قومك من ص ب ر إ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ح ص ن ا ل ع ا ق ب ة من الله سبحانه و ع ا ل ى فتشتد المحن يا جماعه وتتفاقم الفتن والحرب في ج ا د وفي أ ز م ا ت وتبلغ القلوب الحناجر كما وصف ربنا تبارك وتعالى المؤمنين الحجاب ل في سورة و ب غ توصلوا ا ل ل في ل ح ظ ة من اللحظات الى ان وصف ا ل ق ر آ ن هذا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون لكن من خلال الصبر نقرهم الله عز وجل ومع م ش ي لم يقتلوا به ي ن وكفى ي الله المؤمنين القتال ثلاثة حصلت ده معركة م ن ع الله المؤمنين ا ده الختان ثم ماذا م الحاجات يتساعد على الصبر ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله س يستمر م س ا ل ة ا ل ا س ت ع ا ن ة به يا ج م ا ع ة م س ا ل ة م ن ا ل م ه اوي ان ا ن ك ن من ينسوا ان ي ن و ا مشاكلي وكل ما اتكلم حد على م س ا ل ة ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله يحس انها ح د ق ليل اوي يعني عايش سمعه مليئه ا ز ي ا د أنا ش ي ح ا ل يرى هنا فيه حاجه مثلا عطه ح ر ي ه ولذلك النبي ك اندمج هو استعن ي بالله ولا تعجز استعن ي بالله ولا تعجب. كل شيء. هي اللي هذا الصوت. ولذلك ا بالله اشتعانا تعجب مستعين خليك كل اللي هتعلمك شيء هي ا ا ص و ل ل ذ الله عز وجل يقول للنبي انهن وافطر لحقن ا ربك فانك في ع ي و ن ن ا فخليك مستعين بالله عز وجل ت ع ي ن و ا بالله و ص ف ر و و إ ذ ا ا ل ع ن ا ي ة ل ح ظ ت عيونها نبت فالمخاوف كلهن انان لما تستعين بالله وده ي ح س ر ا ل م ع ن ى ده ا ل ل ي في معتقل واللي حصله مستعين م اللي قاعدوا بالله عز وجل م ع د و ش انا ا ل ل ي ر الله عز وجل ثم ماذا اوصيكم واوصي نفسي بشيء مهم جدا ان احنا محتاجين نقره في قصص ا ل ص ا د ر ي ن ان احنا مشكلتنا ان احنا بنقره في قصص غير ا ل ص ا د ر ي ن ان مثلا لقيت نفسك في القران وانت ش ا مش اي شغل لا مش ع ا ر ف لقى كوره قلت له ملك مرش ف ولا ممثل ريح عملوا كلمه فاشل نص مليون جنيه تاخر البيت كده فتلاقي نفسك قاعد انت اعمل ثقه كتير انها ل ا س فتموت كملا ه ش ع ر م وانت قاعد اعمل شويه يا جدعان ولا ا اقرا شوفوا شوفوا الدنيا سبحان الله واحد ر ا ش يصور نص س ا ع ة مع و ا ح د ة حاجه كلها هلف كده خدها منستشر ا ل ي و م زعلان ومين من ورائي نص س ا ع ة فطبعا يا ش ا توقفت رقصت زوجي ز م ا زيد ا د ر ي ن والمنحرفين ع م ا ه جدا ليه قلبك هو وزعك وممكن يجيلك السكر كده زي حلال في الانصار نفسه و ا ل خ ي الولد مش عايز يتعلم والسنت مش عايز يتعلم والارض كاره نفسه ه و بيعلم لما الاب غور امه ه ي ج ل ب ابن زينه والاب والابن عمالين يقطعه مع ن بعض بصرف عليك انت ق ي ل لي ايه يعني م ا انت شفت لي ا س ت خ م في ناس م عمالين نقرا قصص غير ا ل ص ا د ر ي ن ل م ا لما ن ق ر أ في قصص ا ل ص ا د ر ي ن حنجبر ونعرف نحن مستحيل ما نسجد واحسن صابر واجمل صابر واعظم صابر رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ما فيش مانع انك انت تقرا ترى ت ر ا ع د ى تؤدي للصابرين لماذا تقيه ن ف س ه و ق ع د اقرا تجي نفسك بتتعرف بتطلع ب ت ح ت س ب هذا ا ل ف ض ل بتتسلى يا اخي اخليه ن ف ع خليك اقول مش مشكله ة ا لما تشوف حدا م ل ح ا ج ا ت اللي تخدم الدماغات دي ما هم هريين الناس كل يوم واحنا كلمنا في موضوع اعلانات ا ل ت ل ف ز ي و هريين الناس ا ل ح ي ا ة كما ينبغي أ ن تكون في المكان الفلاني ي يعني أنت تراش أي حاجة عايش هذا منهم لها عنها الحياة المدى عندنا كما واحد لأساب الحياة كيلا ديناك حاجة لأنا تلاقي حاجة يقول لك قبل لن كذلك الله للإبتاء يعني تعيش مع أن أريبة تكون تكون سبحان بيستطرق إبتك فيدي والخطوة اللي وسائل و براسي ت شايف و ا ح ما ا ص ب ه وقول ايه ا ل غ ي ج ي ن خ ل ص ا ل ه م و ر خلصت السنه يجب ا ل ن د ر ة طبعا ش ل ي ن الناس فاحنا النهارده نقول لا يبقى ن ق ر أ في الصابرين عشان نتعلم دايما حينما نبذله مشهود ولا يقابل هذا المشهود ل ان حصل لك اصدقاء دنيوي دايما تغص و تقول اللهم لا عيش إ ل ا عيش الاخره د طيب يا لازم تبخر و ترميه ل ي ا ي ش ترميه خ ل ا ث ه عجزه ة عشان تحقق هذا وانت ما لا تملك الشرفاء ماذا كثيرون ف ا ل ش ر ي ط اللي فات يده في اي مكان تخطف ثلاثه عشر ا و ا ل ا ث ه عشر ي وثلاثه عشر وثلاثه عائله مع بعض و ن ح ت ا ج ي ن ان احنا في بيتك هادئه اما نصف ضدك كما صبروا هم على دنياهم نصبر نحن على ديننا وعلى ا ش ر ت ن ا فلما تعد سوره تستريح سوره عن م ب ي الله ايوب سوره عن م ب ي الله ايشعال سوره عن م ب ي الله موسى سوره عن م ب ي الله عيسى سوره عن م ب ي الله محمد أ ف ض ل ه ا صلى الله عليه وسلم سوره الصالحين ا وقصص ا ل ت ب ع ي ن والصرف الصالح و ا ل ص ح ا ب ة لا ينسى الحمد لله شعب جبريل الهدوء في التعامل مع هذه ا ل ح ي ا ة في الدنيا ثم ان تؤمن بشيء مهم في ا ان ت ل ي ص بره صرفه انا أ ع ب ت ق و ل لنفسي اد احيانا لما تقرا حاجه مش عارفني اضرب نادي بالخير لو مش عارفك اضرب وقت بالخير ل م ا ي ا الله قال من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره ة اللي فكر ان فكر ربنا مش ي ن ر الناجد ومن على شاكلة النبي في و منهج على م ن النبي صلى الله عليه وسلم فلينبت بسبب الى السماء يحط حبل كده ا ل س ق ثم يحط حوله نفسه ثم ي ق ط ع اخن نفسه فلينظر فليذهبن كيده ما ي ر ي د شنو النفس وموته خلى الكون ت غ ي ر حدا حصلت اللي حصل رجع ا د ا عشان كده ت ل ي نفسك تبقى ه ا ج ي جدا ثالث الرجل الذي شرفه اسمه قال اشعر بن الخيل قال لي واحد اين صبرت احتسابا ل وايمانا وإلا سنو واحد قال يفعل في اول يوم من ي والا بعد يومكم سنة تلوث يوم حلو ق البهائم قلني ي ي قال ا الصبر الصدمة الاولى ولن م عندك واحد فهم فلم تجد ل س ن ة الله تكبيره ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا س ن ة ربنا في الكون ت م ش ي بخصب ع ن ا هتمشي بمجالك في زمزمك هتمشي فيبقى ل م ن أن كنا راضي ومسلم لقدر الله فيما لا صح ا ف ر ي بتغييره خلاص احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحزن في جزئيه من نفس ح ي ا ت يريد يكذبوك ف ا ل ق ر آ ن حين يدير لاسمها لانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ي ت ح ل و ن ك ف ا ل ق ر ي ة بالنسبه لك إ ن أ ن تؤمن ت بقدر الله سبحانه وتعالى وتتعرف م ن كل اللي بيعمله ربنا بالعبد خير لا ي س ف ع ك على الصبر بنفعته الام ة أ الحلوه ص ر ي ولا شيء الصبر ح ي ل ة من لا حيله لها فتخليك ه ذ ا ج ي جدا وتستقبل الموضوع وتقول ن ا الوقت او تصور رجعت راحت ذات حصل والمقدر كان والذي قدره ربنا سيكون غ ص ب عني وسينفذ يستقبل الموضوع به ضوء واستقلال رزق بسنن الله سبحانه وتعالى اخر شيء ا ل ش ر ي ئ ة ما يعين المسلم على الصف في آ خ ر محطه ا ل ن س ب ه لنا هو الحذر من آ ف ا ت الصف ص ب ر د له أ س ا ث ايه زراعه للصبر يطلع اثل المشمش أ ك ل البطيخ أ ك ل البطن أ ك ل ا ل ب ق ا ق س الصبر أ ي ض ا يخونه له أ س ا ث إ ي ه هو واحد ا ل ع ج ل ة ب ا س ت ع ا ر ي ة احنا مستعدين مش محتاجين نستعدوا مستعدل. الله قال نعم ك ل ق الانسان م عجل أ ي حد عيزه بسرعه اي حاجه في الخيال عايز ق و ى تراثه بسرعه ويصبح س ر ع ة و ي ب مليونير و م ل ي ر بصوره ويصبح اشهر واحد في العالم بصوره ر فتضرع بأننا سنتين سنتين ا ايه يعني؟ ده انت لما تقرا القصص المكافحين الشرفاء وتقعد ت ق ر صبره ازاي لا اعملك ا ن ا بدات حياتي وانا ببعت الشارعه ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ب ه د ي ه و ا ل ب ط و ل على الحي لا ي ض ر ؤ رايه د وشويه شويه خ د ي حكي زاهدين وخدت تحت عماره لا اسمع الناس فعلا احسبهم كذلك ولو زكيهم ع ل ى ا ي منهم التزام لم يدع حكيله سبحان الله صدق الله منهج ربنا ما يتخلفش ابدا انت عشان على اول الساعه جل و لا تستعجل ا ل ل ا تستعجل ش لا تستعجل ش ثم ا ن ة أ خ ر ى وهي الغضب رايناها مع نبي الله يونس لما خبر انه عمال يقول ل ي ن ا س لا اله الا ل ل ه وحده ي الله مش ع ا ر ي ن ي س ت ج ي ب و وسابهم وخالق ا ل ر ا ن قال ل ي ن ب ي لا اوعى تغضب كده و افضل بحكم ربك ولا ت ق ن كصاحب الصوت اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تباركه نعمه من ربه لنجز للاعراب وهو مذموم اوعى تخدق ان الغضب در غيره الصبر اتى من الاساس التي لا تدع للانسان يستطيع ان يخدق فلن يكون انت استخبط الاداعيه فاشل انت ت ب ق واحد ولا يكون ح ا ج يمشي عملنا ر س ه م فيه نجمع الشركه و لانه ن ي ي ي حاجة يمكن ان يكون مسلم تعالش اخر في ن حياته ن ص تتخلص من ذ ه الادات ل ا ز م تتخلص م ن هذه ان ل د ت ثم شدة ز و ا ل ط يشكو الزائن او المسلم يحرم المسلم وهي ي ب ك ر وحزنه الى الله سبحانه وتعالى يا قارد الدنيا ا ت خ ذ ت نصها ومحققت من كل حاجه ب ا ل ح ي ا ة يعني ممكن انصرف كده نص س ا ع ة بنطلع مكبوت الغضب من اي وضع ازاي ب ح ا ج م ان طول النهار مفيش ت ر ن ي ه يا عم اياسننا في ايه في ايه على كل حاله بيكو وبنكو يشكو وده اي حاجه احتفظت شكو على كل مستمر وانا ن ز ل بردو وقت النهار ظهري ا ت ر ي علي وانا راح اشتغل شايف من حضر مش ممكن لو ضد ا ل خ ب ر خالص فلو كنت محتاج عشان تتعوز ا على هذا الصبر انك تتخلص من الاثر ثم قفز اياك طبعا كل مسئوليه بتكلم نفسه بالاحداث كغير المعارضه اول ما يقرا برهان وشه السكر بتاعك مش ممكن براهق بنام وارد يدعم الناس ي ق ي خلينا نشتريك القران الصفحه الاولى ا ل ص ف ح كلها ل ت ع ذ ي ب الفساد فاذا ي يقول بي خير ه صفحة لسه يعني نصدره شوية ي في دنيا كان ح ا ل ك و ر ن نحاول دنيا لي رسيبك يقول يا الصحية فايش عليك دي هناك احلف من ذلك في اوقات ك ث ي ر ة فلا تياسوا والياس خطير انه لا يياس من روح الله الا الخم الكاذب خلي عندك امل وازرع في نفسك هذا الامل وفي غابه م ومهما ا اشتبد هذا الفساد الظ إ ن كان كل الذي يسال صدق ونصف صدق وربع صدق أ ي حدا ف ي صدق اعرف تماما إ ن هي وقت ل أ د د من غور الحال ودوام الحال من المحال ولا ش ا ء لذلك الله يقول ولا ت ه م و ا ولا ت ح ز ن ا ثم ب هذا المجموع كله نرى أ ن ن ا استطعنا أ ن نضع أ ن ف س ن ا على ب د ا ي ة طريق الصبر فمن أ ر ا د أ ن يستمر ويسكت على هذا الطريق بها و ن ح م ه ومن لم يرد فلا ي ر و م ن الا نفسه ويوم القيامه اللي صبر فيعرف فيه في هذا الصبر واللي استخلق وجازع ومك ايده وارتشى واتعامل بالحرام اعرف فيما قل الصبره عن ان يسير في منهج الله ورد كريم الله وفي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وهم لا ع ر ف و ن عن هذا جمعا معصوما اشهر تفرقنا من فعله تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ارنا الحق حقا و ر ز ق ن ا اتباعه وارنا الباطل باطلا و ر ز ق ن ا ا ل ج ن ا د يا رب ا ل ش م ر ض ا ن و ر ح م موتانا وحقق رجاءنا وأهلك أعلى اللهم و ث ق ولاه أ م و ر المسلمين للعمل بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله اللهم ر ب المسلمين إ ل ى دينك مردا ج م ي ل ا ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سليلا ارزقنا غذاك امنحنا رضاك أ س ع د ن ا بتقواك اسعنا ب ر ؤ ي ا ت اجمعنا لنبيك مصطفى اللهم لا تحرمنا ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم واجعلنا مع الذين تجري من تحرم ا ل أ م ه ا ر في ا جنات النعيم د ع و ا ه م ايها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما تقول لكم وافوض امري الى الله ان الله ر ص ي ر بالعباد جزاكم الله خيرا على حسن اقتناعكم ولا تنسونا من صالح دعائكم نلقاكم في كل الثلجاء ا ل ل ه و ش ا ن ك ان ل ل ه م وبحمده ش ا ل ا ل ه ا ل ا استغفروا في لي عليكم